يا ايها الذين امنوا لا تبطنون صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا للناس كالذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فَمَلهُ كَمَتَ لِصفووانٍ عليهلَيْهِ تُرَب فَأَصَابَهُ وَ بِنُ فَتَرَكَهُ صَند لا يَيتدِرونَ على شَيئ مِماا كَسَبُوا واللهُ لا يَحدِ قَوْمَكافِرين وَمَتَنُ الذيينَ يُم فقُونَ أَمولَهُ بتِغ أَمرَضات الله وَتَثْمِتَ منِنْ أَْفُسم كَمَتَ لِجََّةٍ بَبوى كَمَتَ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 يا أيهََّينَ آمنوا أَنفقُ مِ طَييباتِ مَا كَسَبُم وَمَِّ أَخَْرجن لَكممْ منَِ الأرض وَلاَا تَََّمُ خَبثَ مِنْهُ تُم فقُونَ وَرَستُم بآخِذهِ إلا أَن تُغْمِضُ فيِي وَعلمم أن الله غَنِي حميد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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْطُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يَمحَقُ الله الربَا وَيوبِ الصَّدقات واللههُ لا يحبّ ك كَفٍ ثم إ الذين آمنوا وَامِلُوا الصالحاتِ وَقامُ الصَّلاةَ وَآتَو الزَّكاتَ لَهُ أَجرهُم عِندَ رَبّهمم لَهُ أَجرهُم عندَ رَِّهم وَلا خَوْفٌ عليهلَيهم وَلاهُ يَحزَنون.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 لَّ سحب الشهواتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطح والقناطير المقنطة من الذهبِ والفطةة والخَي المسمة والأنعام والحرض ذلك متىع الحياة الدنيا والله عدهَهُ حصنُ المآاب قُْ الأونَ بأكم بخَير منذ. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن لا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى والله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 فقْ تعالَونَدابن أنا وَابنا أك وَونسا أنا وَونساأكم وَأَنفُسَن وَأَنفُسَكم تُم م نَبتههِ الفَنجعل نَةُ الله على الكادبين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 ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفه من اهل الكتاب لو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 وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ إِنْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عند ربكم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم